ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه الها لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا انشططا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 وَإِذَ اعتزلتموهم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لكم رَبُّكُمْ من رحمته ويهيئ لكم الْكَهْفِ يَنشُرْ مرفقا رَبُّكُمْ وَيُهَيِّئْ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 وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وانقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور يحلون فيها من من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سنجس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين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 إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل, ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا ألا ربك صفا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 وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أَمْرِ ربه أفتتخذونه ودريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أَشْهَدْتُهُمْ خلق السماوات وَالْأَرْضِ ولا خلق أنفسهم وما كُنْتُمْ اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 فانطلقا حتى إِذَا لقيا غلاما فقتله قال أَقَتَلْتَ نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال أَلَمْ أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنني عذرا فاطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما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 فهل نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا على أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خير فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زبر الْحَدِيدِ